119. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهز وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل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 ك إذ جئته بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا إنا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مرج هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما من السماء قال استغفر الله إن كنت 119. نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين